وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ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 If we know how we should give it, then分zept it very happy. And those that you have all avezings made, are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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ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 من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلا يرث كلالا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس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 وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنا را يدخل هنا را خالدا فيها وله عذاب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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الان قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار "'Aulئك أعتدنا لهم عذابا أليماَ "'Yَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَاً "'وَلَا تَعْضُنُوهنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمَّ إِلَّا إلا إِن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شيئا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 حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان علييا كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَى فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ تُقَرِّبُونَ فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كان عفوا غفورا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 ولو if قالوا سمعنا Listen, listen, listen, لكان خيرا لهم listen. ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله it فلا يؤمنون for them,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 نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 Indeed, الله كان عزيزا حكيما والذين And وعملوا الصالحات سندخلهم جنات.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 يريدون أي يتحكمو إلى الطغوت وقد أمرو أي يكفر به ويريد الشيطان أي يضلهم ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا بعيدا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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم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 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ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 قل كل من عين الله فما لها القوم لا يكادون يف فَهُنَا حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين في انفسهم قالوا في كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَاءً ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَاءً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَهُ وَإِثْمَ مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 إناثا وإن يدعون, إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّئَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا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 اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 وَلَوْ ولو على الانفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لمكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا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 لا أن <تضعون> الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 and the believers will be given to him a great reward. Allah is what will do with your punishment if you believe and you believe, and Allah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 فبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف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 من وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى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 لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا وانزلنا اليكم نورا مبينا